ألا إنهم يثنون صدورا ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم Altyazı <gülüyor> M.K.